129. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقل ومن شر غاسق 129. نفافات في العقد ومن شر حاسد إذا